بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يطيب لتسجيلات بن القيم الإسلامية بالمدينة النبوية ان تقدم الله <تصفيق> He's loving you, Thank you. and <laughs> uh